اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم اهدنا من هديت وعافنا في من وتولنا في من توليه وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت اللهم كنا اصرف عنا شر ما قضيت اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصرنا على اعدائك اعداء الدين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ولي أمورنا <2017ners> خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا, ولا تولي امورنا شرارنا, شرارنا اللهم من ولي أمرا, امرا من أمور المسلمين فرفق به فارفق به يا رب العالمين ومن ولي امرا من, من أمور المسلمين فشق عليه فشق عليه علي يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وان عنا اللهم اغفر لحيينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما أنت اعلم به منا اللهم شفع فينا القرآن والصيام اللهم شفع فينا القران والصيام اللهم شفع فينا القران والصيام ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آمين.